وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو استعجلتم به ريح أليم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 فَلَوْلَا نَصَرَهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ طُرْبَانًا آلِهَةً بَلْضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْضُوهمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ